ادَّأَ فَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِي فتبارك <تصفيق> الله قَالَ قَنَفَ قُمْ سَبْعَ تَرَآ قِ وَمَا Why And أَثَلَتْ ثَقُولُونَ تَقُولُ لَمَ Mäذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم in ذلك <تصفيق> لا Erselna fiihim rasoola minnuhum Anni abudu allah maa lakum min ilahin ghairuh Afala tattaquoon مَقَالًا مَلَأَ مِنْ قُلُمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَاهُمْ وَأَثْرَفْنَاهُمْ فِي آيات الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا وخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم تراباً Ayy لَا يُصْبِحُ نَادِمِينَ فَإِذَا تَوَمَّصَ صَايِحَةٌ بِالْحَقِّ فَدَعَاهُ No No بشرين مثلنا وقوم ما لنا عابدون فكذبوا ما فكاذبوا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا بَنَا مَرْيَمَ What? أَنَّهُمْ <تصفيق> يَعْمَلُونَ I'm yeah. وقلوبهم وجلة نَفْسٍ إِن لَّا سَعَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يُنْطَقُ بِالْحَقِّ وهو done أفلم يدبر القول أم أعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاء تبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيه 119. فلأتيناهم بذكرهم فهم كره معرضون أم تسأل؟ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِيهِ لِيُفِقُوا يانِم يظلمون ولو قعدا اخذنا بالعذاب تضرعون حتى إذا فتحنا عليه. والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في وَهُوَالَّذِي يُحِيطُ بِكُمْ فَالْقَوْمُ <تصفيق> Kulme Mitä فَرَبِّ الَّتِيَ أَحْسَنُ نَحْنُ أَغْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْ dead فأولئك الذين خسروا أَنفُسَهُمْ في جهنم خالدون تلفحوا روههم بَنَا اخْرِجِنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ خذتمهم سخريا حتى أن سوكم ذكري وكمتم منهم تضحكون صبروا أن بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وقل رب اغفر